بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أجمعين أ م اجمعين بعد فهذا هو ا ل م ل السادس والارضعون س ن شرط الثلاثيات القامس ش شرط ر من ا ا ل ل ث ث ا ت عبد ب كميد رحيم المجلس من في السادس شهر رجب الله تعالى وكان هذا المجلس في ليلة السادس من شهر رجب. なお。はい<音楽> أ و شيء هو قال <تصفيق> كلكم يكرهون انما كانت شعيرات أو شعرات يعني شعرات طيب ش عندكم ر ا ت ع شعيرات إ ن م ا كانت شعيرات في م ق د م لحيته و أ ش ا ر ه عندهم ل ى م ق د م لحيته <تصفيق> بسم الله الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن اتبعوا ذنب اما بعد هذا الحديث هو الحديث الثامن والاربع و ن من ثلاثيات عبد ا بن حميد و إ س ن ا د ه م كما بينا مرارا صحيح على شرط الشيخين والحديث أ خ ر ج ه البخاري أ ي ض ا ف ي ك ت ا ب اللبس ا ب ا ب ما ي ذ ك ر في الشيب من لكن أ خ ر ج ه م ن ط ر ي ق محمد ابن سيرين <تصفيق> أ ن ه ق ا ل س أ ل ت أ ن س ن ا ح ض ب النبي صلى الله عليه وسلم قال ل م ي ب ل و الشيب إ ل ا قليلا يعني كان الشيب في ل ح ي ة النبي صلى الله عليه وسلم شعيرات قليل لم ي كثير فكان أ ن س انكر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم خضب ل أ ن ه لم يكن محتاجا إ ل ى الخضاب هكذا يفهم قول أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب وفي ر و ا ي ة لمسلم عن ابن سيرين ق ا ل س أ ل ت أ ن س ا بن مالك هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضبا فقال لم يبلغ الخضاب كان في لحيته شعرات بيض يعني شعرات ق ل ي ل ة قال قلت له أ ك ا ن أ ب و بكر يخدم قال فقال نعم بالحناء والكتم ن ن أ واخرج ع ا ل م خ ا ر ي أ ي ض ا في الباب نفسه قال حدثنا سليمان ا بن حرب حدثنا حماد ا بن زيد عن ثابت أ ن ه قال سئل أ ن ا سرع خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إ ن ه لم يبلغ ما يخضب ه يعني لو م يبلغ الحد الذي يحتاج إلى الخضاب الحد إلى ل شئت أ ن أ ع د شمطاته في لحيته شمطاته اي الشعرات البيضاء التي أ ص ا ب ه ا ا ل ش ي خ فهذا الحديث كما ر أ ي ن ا جاء عن أ ن س من طرق ث ل ا ث ة من ثقات أ ص ح ا ب أ ن س من طريق حميد و إ ن كان حميد في الغالب يكون عن ثابت كما بينا لأنه مذلس ومن طريق محمد بن سيرين ومن ط ر ي ق ثابت و إ ذ ا قلنا إ ن حميد اخذ أ هذا الحديث عن ثابت فيصير الحديث من طريقين أي من طريق ثابت ومن طريق محمد بن سيرين فقط و اختلف علي كلها طرق أ ر ى إذا لا س ق ص ا ط ر ق العلماء خ ض ب النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ظاهر حديث أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب <تصفيق> ولكن أ خ ر ج البخاري في الباب أ ي ض ا المشار إ ل ي ه من طريق عثمان بن عبد الله بن م و ه ب ق ا ل دخلت على أ م س ل م ة رضي الله عنه ف أ خ ر ج ت إ ل ي ن ا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم م خ د و ب ا احتفظت أ م س ل م ة ببعض شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت م خ د و ب ه يعني فيها الحناء لم تكن بيضاء فقال النووي في شرحه على مسلم وما نسمع له قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم ومذهبنا استحباب طغاب الشيء للرجل و ا ل م ر أ ة ب ص ف ر ة أ و ح م ر ة ويحرم طغابه بالسواد على ا ل أ ص ح وقيل يكره كراهه تنزيه و ا ل م خ ا ر التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم و ا ج ت ن ب ا ل س و ا د هذا مذهبنا وقال القاضي اختلف السلف من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين في ا ل خ ض ا ب وفي جنته مم. مم. قال الطبراني ا ل ص و ا د أ ن ا ل آ ث ا ر ا ل م ر و ي ة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير ا ل ش ي ب وبالنهي عنه كلها ص ح ي ح ة وليس فيها تناقض بل الامر بالتغيير لمن شيبه كشيب أ ب ي ص ح ا ف ة والنهي لمن له شمط فقط قال واختلاف السلف في فعل الامرين بحسب اختلاف أ ح و ا ل ه م في ذلك مع أ ن ا ل أ م ر والنهي في ذلك ليس للوجوب ب ا ل إ ج م ا ع ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض اختلافه في ذلك قال ولا يجوز ان يقال فيهما ناسق ومنسوق قال القاضي وقال غيره هو على حالين فمن كان في موضع ع ا د ة أ ص ب ح الصبغ او تركه فمن كان في موضع ع ا د ة أ ه ل الصبغ أ و تركه فخروجه عن ا ل ع ا د ة ش غ ر ه ومكروه、م. والثاني أ ن ه يختلف باختلاف ن ظ ا ف ة الشيء فمن, فمن كان شيبته تكون ن ق ي ة أ ح س ن منها مصبوغ فالترك أ و ل ى ومن كانت شيبته تستسب... تستشبع فاصطبوا و ل ى هذا ما نقله القاضي و ا ل أ ص ح ا ل أ و ف ق ل ل س ن ة ما قدمناه على مذهبنا والله أ ع ل م نعم <تصفيق> يعني اختلف العلماء في ا لمن ص ب بالحناء غ أي الخضاء ل كانت لحيته بيضاء هل هو مستحب على ا ل إ ط ل ا ق أ م لا يستحب أ م مكروه أ ن ا وردت نصوص تدل على ي ع ل النهي عن الخضاء ولكن النصوص التي جاءت ب ا ل أ م ر به أ ص ح و أ ش ه ر و أ ك ث ر و أ ك ث ر من النص ا ل أ خ ر ى ومن أ ق و ى النصوص التي جاءت في ا ل أ م ر بالخضاب او الصبغ حديث أ ب ي هريره في الصحيحين أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فمما الإمام أحمد استدال على بي أن أه ا ل خ ض ا ب أ و الصبغ كاد أ ن يكون واجبا كما ي أ ت ي من كلام أ ح م د ولا باس ان نذكر بعض أ ق و ا ل أ ح م د رحمه الله تعالى في هذا الباب ل أ ه م ي ت ه ا والتي أ خ ر ج ه ا أ ب و بكر الخلال في كتابه الوقوف والترجل فمنها ما قاله الخلال أ خ ب ر ن ا محمد ا بن أ ب ي هرون ا ومحمد بن جعفر قال حدثنا أبو الحارس. ابو ل ح ا ر أ الحارث كان من اصحاب أ ح م د قال ر أ ي ت أ ب ا عبد الله أ ي احمد اختضب في ر أ س ه ولحيته سواد كثير و ر أ ي ت ه بعدما قدم من العسكر ترك الخضاب حتى يصل البياض ثم اختضب بعد ذلك و أ ي ض ا قال اخبرنا أ ب و داود السجستاني وصاحب السنن قال ر أ ي ت أ ح م د يخضب بالحمره و ر أ ي ت ه قبل ذلك يخضب لحيته ولا يخضب راسه <تصفيق> وكان الشيب في ر أ س ي ي و م ذ ن قليل ا وهذا قد يستفاد منهما قد أ ش ا ر إ ل ى النووي عن بعض اهل العلم انهم قالوا إ ن م ا يستحب الخضاب إ ذ ا كان الشيب كثيرا سوف ي ر أ س ي او في الحياه ت أ م ا إ ذ ا كان الشيب قليلا ف إ ن ه لا يقل ا انه يستحب أ و أ ن ه يجب لمن قال بالرجوب وقال الخلال أ خ ب ر ن ا عبد الله بن احمد قال خ ض ب أ ب ي و ل و ثلاث وستون س ن ة فقال له و ع م يا أ ب ي عبد الله عجلت بالخضار فقال هذا سن النبي صلى الله عليه وسلم و ذ ا يفهم منه ايضا أ ن أ ح م د كان يذهب إ ل ى أ ن النبي صلى الله عليه وسلم خضب أ ن ه ثبت الخضاب رسول الله صلى الله عليه ولعل س م و ل قول أ ن س أ و على حد علمه أ ن ه لم ير ى خضاب النبي صلى الله عليه وسلم ولما ما كان مازال شيبا لم ي خ ض ر قال الخلاد اخبرنا ابو بكر المروزي صاحب كتاب الورع أخبرنا أبو بكر المروزي بالذات قال سمعت أ ب ا عبد الله في مرضه قد دخلوا عليه وفيهم شيخ مخطوب فقال له إ ن ي لا ارى الشيخ المخطوب ف أ ف ر ح به وذكر رجلا فقال لم ا لا يغضب قالوا ي س ت ح ن قال سبحان الله س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد أ ن أ ح م د كان يرى أ ن الخضاب س ن ة وليس تركه السنه ل ك ن و لعله على التفصيل الذي أ ش ر ن ا لانه إ ذ ا كان الشيء كثيرا يتاكد في ح ق ي ق الخضاب ثم قال, قال النبي ل صلى الله عليه وسلم يقول غيروا الشيء غيروا الشيء ثم قال وابو أ بكر وعمر قد خضب والمهاجرين فهؤلاء لهم والمهاجرين يتفق... نعم نعم وعمر أبو بكر وعمر قد خضب قد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم او قد أ م ر بالخضاب فمن لم يكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه فليس من الدين في شيء وذاك إنه فيه ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن أ ح م د كان يعني يميل إ ل ى ت أ ك د هذه السنبل ة لانه كان يقول بوجوبها ثم قال يعني اخبرني ل ل ا أ خ مهمة حدث ن هارون إ س ح ان ق أ إ س ح ا ق حدثهم قال سمعت أ ب ا عبد الله يقول قال محمد ا ب ن علي وابو جعفر الصادق كان عارضي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شابا وقال ابو ر م ث ة اتيت النبي صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا الشعر أ ح م ر وقالت ا و س ل م ة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم وكان ابو بكر يخدم بالحناء والكذب هذا نوع من أ ن و ا ع الخضار ا يعني نوع ا لا ا يوجد ش باته مش ف ففيه يعني ففي في صبغات اخرى هل يدوز, ولا يدوز اذا كان بغير السواد خ ا م متغفر في, كل مكان موجودة بس فيه في إيش هو وجود ك ل م ك ا ن ا ل ح ب متوفر ي ناهي ه عن الصبغ بالسواد ب ك الله في كل يعني اذا ا صبغ ب ل الاسود و ن هذا ا ح ر م على ا ل ل ر وحرم ا ج ح ن ب تخضبه ي عليه صلى الله عليه وسلم قال له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 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب, يغضب. وكان أ ب و بكر يغضب بالحناء و ا ل ك ت ب وقال ما ر أ ي ت أ ح د ا أ ك ث ر خضابا من أهل الشام. اهل م الشام انتشر فيهم الخضاب ثم قال الخضاب عندي ك أ ن ه م فرد هذا ق وذلك ل أحمد و أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن اليهود والنصارى لا يصبرون ف خ ا ل ف و ه م و م خ ا ل ف ة اليهود والنصارى و ا ج ب ة فهذا ك أ ن ه في إ ش ا ر ة إ ل ى ا ل و ج و د ثم قال أ ي ض ا أ ح م د ع د ما أ ح ب ل أ ح د إ ل ا أ ن يغير الشيء ولا يتشبه ب أ ه ل الكتاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم غيرو الشيب و ل ا ت ش ب ه ب أ ه ل الكتاب هذا ا ل حديث ح س ن ه الشيخ البني رحمه الله في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة غيرو الشيب و ل ا ت ش ب ه ب أ ه ل الكتاب ويضع مستفاد منه ظ ا ه ر و الوجوب و ج و ب تغير ي الشيب وعن انس بن مالك انتهى كلام احمد في كتاب الخلال واخرج ابن حبان وغيره من حديث انس بن مالك انه قال جاء ابو بكر بابي قحافه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ب ي بكر لو أ ق ر ت الشيخ في بيته لاتيناه قال لهذا تكريمه ل أ ب ي بكر انه يعني يبقي أ ب ا ه في بيته والنبي صلى الله عليه وسلم الذي ياتيه وهذا يدل على إ ج ل ا ل الكبير النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول ل أ ب ي بكر لو ا ق ي ت الشيخ في بيته أي ل و أ ب و قحافه ف أ ت <تصفيق> ي ن ا ه قال فاسلم أ ي ابو ق ح ا ف ة و ر أ س ه ولحيته ك ا ل ث غ ا م ة بيضاء ل م السحاب ا ل ي ش الابيض من ش د ة البياض في لحيه أ ب ي قحافه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوه السواد وهذا ح د ي ث أ ي ض ا صححه الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة قال ابن حبان في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم غيروهما ل ف ظ ة أ م ر بشيء و ا ل م أ م و ر في وصفه مخير ان يغيرهما بما شاء من ا ل أ ش ي ا ء أ ي ب أ ي شيء ثم استثنى السواد من بينها هذا ا ل حديث أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحق أ ب ي ق ح ا ف ة وهو والد أ ب ي بكر قال غ ي ر ه م ا غ ي ر هذا البياض وجنبوه السواد、آه. هذا دليل على تحريم الصبغ باللون ا ل أ س و د ثم استثنى السواد من بينها فنهى عنه و ض ق ي سائر الاشياء على حالتها أ ي لو صدق أو خضب الرجل ب أ ي لون آ خ ر بخلاف السواد فيدخل في هذا ه ا ل أ م ر بتغيير الشيب الله تعالى اعلم وصلى الله على محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وسلم نجيب سريعا ونتيسر من ا ل ا س ئ ل ة ان شاء الله